يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةِ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةِ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْجُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّ عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالواد المقدس، إذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أنت ذكى، وأهديك إلى ربك فتخشى. اراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها لَأُطْلِقَ لَيْلَهَا وَأُخْرِجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖۖ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 فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن تىي الماء ويسألونك عن الساعة أين مر ساها من إلى ربك متها